تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود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 وَأُقْرِئَتْ عِبَادُهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا ما قال عيسى بن مريم للحواريين من أصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل. إِلَّا وَكَفَرَ قَائِفَهُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ